التشريع الاسلامي هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس وطبعا في ادله على ذلك من الكتاب والسنه ولكن ليس هذا موطنها اما عن موضوع الفقه فموضوع الفقه هو افعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل فهو يتناول علاقات الانسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه علاقه الانسان طب انا الفقه اللي انا بدرسه دلوقتي طهاره وصلاه وزكاه وصيام وحج دي علاقه هنا الانسان بربه في مثل هذه العبادات الصلاه انت تؤديها لمن لله تبارك وتعالى فلا بد ان تؤديها على وجه ايه الاكمل على الوجه الاكمل فدي علاقه بينك وبين الله تبارك وتعالى كذلك بقى باب المعاملات مثلا باب المعاملات من بيع وشراء وما شابه ذلك دي معامله مع مين مع الغير فلا بد ان تفهمها لا بد منك فهمها فهما صحيحا ويتناول ايضا الاحكام العمليه وما يصدر عن المكلف من اقوال وافعال وعقود وتصرفات وهي على نوعين الاحكام العمليه دي على نوعين أو الاول احكام العبادات من صلاه وصيام وحج ونحوها الثاني احكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض يقول هذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي. وعايز أقول الأحكام اللي إنت تدرسها أو اللي إحنا قلنا استنباط الأحكام الشرعية من أدلاتها التفصيلية إيه هي الأحكام دي؟ دي اللي عليها مصدر الحياة كلها. فلذلك إحنا نقول أن الإسلام دين شامل كامل يشمل كل نواحي الحياة. علاقتك بربك، علاقتك بأسرتك، بمن حولك، بأولادك، علاقتك بكل من حولك حتى مع الكائنات. حتى مع الحيوانات حتى مع الجمادات فالاسلام دين شامل كامل لا يدخله النقص لا يدخل النقص باي وجه من الوجوه لان الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين فقال اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون فيتلخص فيما يلي احكام الاسره من بدء تكوينها الى نهايتها يعني انت عاوز تتزوج ماذا تصلح حتى تتزوج تبحث عن المراه صاحبه الدين والخلق وهكذا بعد ما يترتب على هذه الخصبه يترتب عليها عقد عقد نكاح او عقد زواج وما يترتب على هذا العقد من بناء بهذه المراه من انجاب وما شابه ذلك وتشمل احكام الزواج والطلاق والنسب والنفقه والميراث ونحوها ثاني احكام المعاملات الماليه الماليه اللي هي المدنيه وهي المتعلقه بمعاملات الافراد ومبادلتهم من بيع واجاره وشركه ونحوها طبعاً دي المعاملات اللي هي في اللي هي في البيع والشراء العقود عقد إيجار عقد تمليك وما شابه ذلك أحكام المرافعات والقضاء وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها واحد بينك وبينه خصومات ترفع أمرك للقضاء والمدعي لابد أن يأتي ببيانه على مدعاه على المدعى عليه خامساً الأحكام الدولية وهي التي تتعلق بتنظيم علاقه الدوله الاسلاميه بغيرها من الدول في السلم والحرب وعلاقه غير المسلمين المواطنين بالدوله وتشمل الجهاد والمعاهدات يعني لابد يا اخواننا وهذا ايضا شرط من شروط الامامه العظمى ان يكون عالما بالسياسه الداخليه والخارجيه الامام لابد ان يكون عالما بالسياسه الداخليه والخارجيه انت في خلال دراستك للفقه بتدرس مثل هذه الامور حتى يتبين لك كيفيه التعامل مع الدول الاخرى وتخيف التعامل مع المعاهدين من الذميين لان احنا عندنا اهل الكتاب اما محارب واما مستامن واما ذم مستامن او ها او ذم غير مستامن ها وايه ثاني في عهد وامان اللي هو المستامن عشان ما ندخلكمش في فروع فانت من خلال دراستك لهذه الشريعه الغراء بتستطيع تتعامل مع غير المسلمين من المحاربين والمستأمنين وايه والذميين اما عن ثمره علم الفقه معرفه فقهي والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحه عبادته واستقامه سلوكه واذا صلاح العبد صلاح المجتمع يبقى هو انت انت بتتعلم ليه الاحكام الفقهيه حتى لا يقال عنك فقيه اوعى تتعلم حتى يقال عالم اياك احضص ولا بد من اخلاص النيه في هذا الباب احضر ان تتعلم حتى يقال عنك عال ولا اعوذ بالله هذه هذا العلم يكون مشؤوما على صاحبه لان العلم يا اخواننا اما محمود واما مذموم هل العلم في ذاته مذموما العلم مذموم لا طب ليه سميناه علما مذموما من اجل صاحبه يبقى مين اللي مذموم صاحب العلم الذي يحمل هذا العلم هو المذموم ولكن العلم في اصله محمود واضح، فلا بد من إخلاص النية لله تبارك وتعالى، إني بصلاحك أنت يصلح سائر المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا استعادة والعيش الرغد أو الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنده. أما عن فضل الفضق في الدين والحث على طلبه وتحصيله، يقول إن تفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال. تفقه في ديننا طارق تعالى ان الفقه معناه ايه الفهم فكونوا كتفهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصلت ما لم يحصله احد من العالمين والا اكثر الناس وقعوا في الضلال بسبب قله قله الفهم قله الفهم في قضايا كثيره جدا على الساحه كثير من الناس انزلقت اقدامهم فيها بسبب قله الفهم قضية ليست قضية ذاتية أو قضية فيها هوى أو فيها عصبية أو فيها تهور أو فيها مثلا يعني زي بيقول كده إيه سزاجة من سلما تعمش في سزاجة مع مواقف لا يا خلنا لابد أن إحنا نكون فقهاء في التعامل في قضايا الواقع كلها كما سأذكر الله إن شاء الله وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه منها قوله تعالى اذا كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وهنا نفهم من هذه الايه ان الجهاد قسمان جهاد قسمين القسم الاول جهاد الحجه والبيان اللي هو باللسان يعني جهاد الحجه والبيان اللي هو الدعوه الى الله تبارك وتعالى جهاد الدعوه الى الله تبارك وتعالى النوع الثاني من الجهاد جهاد بالسيف والسنان او السنان الله تبارك وتعالى هنا امر المؤمنين ان يجاهدوا ولكن هل طلب منهم ان يجاهدوا جهادا بعينه ولا يجاهدوا الجهادين معا طلب منهم ان يجاهدوا بالحجه والبيان ويجاهدوا بالسيف والسنان والا لو انبرت الامه كلها وخرجت لتتعلم العلم الشرعي وتركت واجب الجهاد اللي هو بالسيف والسنان لا ضاع معنى الجهاد اللي هو القتال ختال المشركين ولو خرجت الأمة وجميعها لتحارب بالسيف والسنان لا ضاع الجهاد بالحجتي والبيان وطبعا الجهاد لما تيجي تدرسون إن شاء الله في سنة أولى أو في سنة تانية إن شاء الله تبارك وتعالى هتعرف أحكام الجهاد التي دوخت الدنيا الآن لأن كثيرا من الناس لا يفون معنى الجهاد ولذلك تراه يقول في كل شيء يخرج فيه ياكل جهاد في سبيل الله القضيه ليست كذلك القضيه ليست كذلك على الاطلاق ومن كان عنده فقه ولو قل يعرف هذه الحقيقه الجهاد ليست كلمه تقال على الفاضي على المليان لا لها ضوابطها التي وضعها العلماء لان الجهاد معناه بذل جهد والطاقه لاعلاء كلمه الله تبارك وتعالى في الارض وتعريفه الإصلاح كما عرفه من حجر وغيره إن هو بذل الجهد والطاقة لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فأنت عندما تفهم هذه القضية تفهم المراد من قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمن اللي ينفره كافه وقوله صلى الله عليه وسلم من يولد الله به خيرا يفقه في الدين فقدر تبا النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين وهذا مما يدل على اهميته وعظم شانه وعلو منزلته طبعا يا اخواننا بالمفهوم كما يقول العلامه الشيخ ابن باز رحمه الله ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين شوف الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والعكس العكس ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين فعلم أنك لو فقه في دين الله تبارك وتعالى وصرت فقيها فأنت ممن أراد الله تبارك وتعالى بهم الخير أعلم أن الله تبارك وتعالى أحبك واصطفاك عن كثير ممن خلط سبحانه وتعالى فلا بد أن تحافظ على هذه النعمة هذه المنّة التي امنحنا الله تبارك وتعالى عليها بك وقوله صلى الله عليه وسلم الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه الفقه في الدين منزلته في الاسلام عظيمه ودرجته في الثواب كبيره لان المسلم اذا تفقه في امور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيره ويوفق للخير والسعاده في الدنيا والاخره طبعا قضيه الفقه يا اخواننا ليس معناه ان انا احصل ايضا اعرف الحلال والحرام واقف لا لابد ان تكون فقيها في انزال الحكم على قضيه معينه المسألة مش قذية إن أنا هحفظ دلوقتي أقسام الماء أربعة مثلاً أو ثلاثة أو اثنين على حسب الكتب، أقسام الماء واحد اثنين ثلاثة، لا القضية مش كذا، القضية أعلى من ذلك، لابد أن تعرف كيف ينزل هذا الحكم الشرعي على قضية بعينها أو على نازلة مثلاً بعينها، ولذلك الفقه درجات، في واحد ينقل الفقه فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه حامل فقه ليس فقيه يعنيه؟ يعني يقول بقى شروط الصلاه تسعه واحد ان الاسلام العقل بو واخد بالك يقول يقول هو فقيه من هذا البدن ولكن قل من ينزل هذه الاحكام على ارض الايه على الارض الواقع بمعنى زي احكام الجهاد اللي احنا بنتكلم فيها من شويه قل من يحصل ان ينزل احكام الجهاد على الارض الواقع ولا ذلك المساله ليست مساله مطاطه وعلي رضي الله عنه وارضاه يقول استدل على ما لم يكن بمكان فان الامور اجتهادهم فالفقيح من الممكن يكون في حكم ثابت في المساله حكم ثابت في المساله وتتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان مع ثبات الايه مع ثبات الحكم على سبيل المثال ابن عباس رضي الله عنه ارضاه دخل عليه رجل فقال ابن عباس الي قاتل المؤمن توبه يعني لو واحد لو ان رجلا قاتل مؤمنا هل له توبه قال له دخل اخر في نفس المجلس او في مجلس مجلس اخر قال ابن عباس هل قاتل المؤمن توبه قال نعم فتعجب اصحابه من قوله هذا لا ولهذا نعم فسالوه عن ذلك قال رايت في عينيه الشر في مين في عين مين الذي قال له القاتل المؤمن توبه قال لا لانه لو عرف ان القاتل المؤمن توبه سيذهب واضل ثم يقول ساتوب الى الله عز وجل فكان ده صدقه عالي جدا من مين من ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه وهذا فقه عالي نوخمد فتنة ستقام أو ستقوم أخمد ذا فتنة رضي الله عنه أرضاه وقال لهذا الرجل لا حتى يغلق ذا بالشر في عينيه أو حتى يغلق الشر في عينيه فيحجب هذا الرجل ومثلا سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه كان الطلاق كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طلاقات في مجلس واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودها طلقة واحدة وكذلك في خلافه ابي بكر رضي الله عنه ارضى فجاء عمر رضي الله عنه فسئل عن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد فقال كان في بدايه صدره في بدايه صدر خلافته امارته في البدايه كان يمرها يمرها طلاقا ايه واحده بعد ذلك لما كثر الطلاق على الطلاق على عهده بدا يقول ان ثلاث طلقات في مجلس واحد بثلاث طلقات العلماء هنا يقولون هل عمر رضي الله عنه غير الحكم الشرعي؟ لا الحكم ثابت، ولكن اللي ماذا غير عمر رضي الله عنه هو أرض الفتوة. قال العلماء هنا من ذاب السياسة الشرعية. لبسوع عمر رضي الله عنه قال إيه رأيت الناس يتلاعبون بكتاب الله. لما راهم يتلعبون بكتاب الله ويكثر لفظ الطلاق في السنتين ماذا فعل او ماذا صنع احجم القضيه بحيث يغلق الباب عليهم لانه لو اغلق الباب هيخاف اي واحد فينا ان هو ايه يتنفس بثلاثه طلق في المجلس في المجلس الواحد فالفقيه يا اخواننا هو الذي يستطيع ان ينزل الحكم الشرعي في مكانه وهذا من الحكمه وضع الشيء في موضعه فالفقي ليس معناه ان يكون حشويا ان يحفظ مسائل العلماء وخلاص لابد من التطبيق العملي لمثل هذه المسائل ولا بد من معرفه كيف ينزل هذه الاحكام في دنيا الناس بعض الناس انت ممكن يسق بعض الاسئله وانت عارف الحكم فيها ولكن من الممكن ان تحجم عن الجواب لمصلحه راجحه وهذا هو العقل بعينه اوع تظن لما تسالني في قضايا من القضايا واسكت ان انا عاجز او ان انا لا اريد ان اجيبك او ان انا جاهل لا انا ممكن اسكت لمصلحه الراجحه رب كلمه تخرج من فيا في هذه القضيه تكون سببا في هدم حصوه او هدم بلاد او طلاق راء امراء من زوجها وارضا ولا مش راض فلا بد ان تكون ذكيا وهذا هو الفقه ولذلك ايضا الفقه لا يقتصر على المسائل الفقهيه لا طبعا الامام ابو حنيفه رحمه الله سمى علم الاعتقاد بعلم الفقه الاكبر علم الاعتقاد مش علم الفقه المسائل الفقهيه لا علم الاعتقاد اللي هو الكلام عن الله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله الى اخره سماه بالفقه لا احدكم اذا احدث حتى يتوضا ولا صلاه بغير طهوف لا صلاه لا احدكم اذا احدث حتى يتوضا ولا صلاه بغير ظهور، فمعنى ذلك أن الوضوء أو الطهارة مقدمة على الصلاة. والطهارة على قسمين. فلا أتكلم إني في حاجة اسمها طهارة معنوية، وفي حاجة اسمها طهارة حسية. يعني إيه معنوية؟ لا تحسها بيديك، مش محسوسها، مش ملموسة. ده شيء معنوي يعني في نفس الإنسان. والطهارة المعنوية المقصودة هنا إن شيء في قلبك من الاعتقادات. شيء في قلبك من الاعتقادات فاي شيء تعتقد بقلبك ان كان اعتقادا صحيحا سليما فهو طهاره معنويه مش كده مش كده مش كده طيب لو اعتقدت شيئا خبيثا في قلبك يسمى طهاره معنويه شيئا خبيثا يسمى ايه نجاسه معنويه اتس من نجاسه معنويه وليست نجاسه حسيه وليست نجاسه حسيه فيقول الطهاره على قسمين القسم الاول طهاره معنويه وهي طهاره القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه وهي اهم من طهاره البدن ولا يمكن ان تتحقق طهاره البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى انما المشركون نجس يعني رجل مشرك توضأ وضوء الصلاه الذي هو وضوؤنا نحن بصفاتنا مسلمين لو توضأ وضوء الصلاه هل كده رفع عنه النجاسه رفع عنه النجس خلاص لا مفعل ليه لان نجسته هي نجاسه معنويه وليست وليست حسيه فلذلك لو توضأ ضوءه للصلاة ما استفاد من ضوئه شيئاً الوجود النجاسة المعنوية في داخله في قلبه لقول تعالى إنما المشركون نجس طبعاً نجس المشرك نجس ايه معنوية ولا حسية محسو يعني انت لو سلمت عليه نجس ايه لك بعد ما انت سلم على المشرك او الكافر لا النجاسة نجاسة ايه معنوية لأنها مرتبطة بالايه بالاعتقاد الذي هو في القلب القسم الثاني الطهاره الحسيه وطبعا الطهر الحسيه المقصوده في دراستنا وساتتفصيل القول فيها في الاسطر التاليه بيتكلم عن تعريفها في اللغه الاصطلاح الطهاره ان هي الطهره الحسيه اللي هي زي ما هنقول دلوقتي رفع الحدث وزوال الخبث وهنفصل يقول تعريفها في اللغه النظافه والنزاحه من الاقذار يعني تنظف بدنك، تنظ تنظف ثوبك، تنظف مكان صلاتك، حتى يقال عنك أنك متطهر، أنك متطهر. فالطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة عن أو من الأقدار، وفي الإصطلاح رفعوا الحدث وزوال الخبر. تعريفه طبعاً تعريف الحنابلة، هذا تعريف الحنابلة، وده أشمل أشمل تعريف للطهارة في الإصطلاح. هذا اشمل واجمع تعريف في الاصطلاح يقولون والمراد بارتفاع الحدث ازاله الوصف المانع من الصلاه باستعمال الماء في جميع البدن ان كان الحدث اكبر وان كان حدثا اصغر يكفي مروره على اعضاء الوضوء بنيه ايه الكلام ده بقى ايه الكلام انا دلوقتي رجل محدث احدثت سواء ببول او غط ده اسمه حدث اصغر لي حدث أصغر لأنه لا يوجد الغسل. لي حدث أصغر لأنه لا يوجد الغسل. إنما يوجد الوضوء فقط. يوجد الوضوء الوضوء فقط. فوادلوقتي أنا أحدثت حدثاً أصغر من بول أو غائط أو ما شبه ذلك كما الثيتي إن شاء الله في بابه. هل يلزمني الغسل ولا الوضوء؟ الوضوء. فهو بيقول بقى معنى الطهارة رفع الحدث إن أنا أتوضأ. حتى ارفع عني الحدث الذي يمنع من الصلاه او من قراءه القران او من الطواف او ما شبه ذلك كمسائات ان شاء الله يبقى انا دلوقتي بقول رفع الحدث معناه ايه انا احدث محتاج ان انا اصلي حتى ارفع هذا الحدث الحدث هنا معنوي ولا حسي يبقى لما اجي ارفع الحدث الاصغر كده ارفعه بايه بالوضوء بامرار الماء على اعضاء الوضوء التي سياتى ذكرها ان شاء الله ذكرها ان شاء الله ماشي كده طب لو انا احدثت حدثا اكبر سواء من جنابه او من حيض او نفاس الحدث الاكبر هنا يستلزم الغسل ولا الوضوء الغسل ليه لانه اكبر يستلزم الغسل او يوجب الغسل لانه حدث اكبر فكوني ان انا اغتسل واغسل جميع بدني بالماء معنى ذلك ان انا برفع الحدث عن هذا البدن عرفنا رفع الحدث رفع الحدث ب برفع الوصف المانع اللي بيمنعني من ان انا اصلي سواء كان الحدث اكبر او اصغر اكبر هيرفعه الغسل واصغر هيرفعه الوضوء وان فقد الماء او عجز عنه استعمل واستعمل ما ينوب عنه وهو التراب على صفه المامور بها شرعا وسياتي ذكرها ان شاء الله في باب التيمم طيب انا فقدت الماء مش لاقي ميه عشان اتوضى ماذا اصنع ماذا اصنع اتحول للبدل والبدل يقوم مقام المب مقام المبدل عنه في كل شيء فانا دلوقتي مش لاقي ميه اتوضا بيها ولا ميه اغتسل بيها يبقى في الحاله دي الشرع بيخفف عن الاحكام بيقول خلاص طالما انت مش واجد الماء ف تنتقل الى التيمم بالصفه التي سنذكرها ان شاء الله في حينها انتقل الى التيمم ان فقد الماء او عجز عن استعماله العجز عن استعماله ياخدنا ممكن يكون لمرض واحد مريض مرض شديد لو استعمل الماء في الموضوع أو الغسل سيزداد عليه المرض وشك عليه استعمال الماء. إذا في الحالة ديّت ننقله إلى التيمم. ننقله إلى التيمم. واحد به شجّه بفتح فراصه فأح فحتل مثلاً أو أجنّد. فإذا اغتسل بالماء وقع عليه ضرر قد يصل إلى الموت. في الحالة ديّ لابد أن أكون فقير. لا بدي ان انا اكون فقيه اقول له ايه لا اغتسل وتموت مش مشكله اهم حاجه ان انت تغتسل وترفع الحدث لا هنا حفظ النفس وعصمه النفس من الهلاك اولى من الغسل عصمه النفس عشان تعرفوا يعني قيمه النفس البشريه الدماء اصبحت رخيصه في زماننا للاسف الشديد دماء رخيصه جدا ارخص شيء في الوجود دلوقتي الدم نسال الله العفو والعافيه وهذه من الفتن التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في اخر الزمان زي حديث صاحب الشجاء لما كان في غزوه فهذا الرجل كان شجاء راسه فنام فاحتلم فقال لاصحابه هل علي غسل قالوا نعم لا نعلم لك رخصه فاغتسل فمات اغتسل فمات ليه لان الناء دخل داخل راسي فمات انظر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم هو يبين لك لابد ان تكون فقيه في القضيه انت عجزت عن فهم السؤال او عاجز عن الجواب قول الله اعلم لا ادري لكن انت تتمطط كده وتقول لا وتفتي لا خلي بالك دي مسؤوليه امام الله تبارك وتعالى ولذلك ابن القيم رحمه الله يعني الف كتابا في هذا الباب اسمه اعلام الموقعين عن من عن رب العالمين لان المفتي هو اللي يوقع عن الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فحذر فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوه قتلهم الله قاتلوه قتلهم الله انما شفاء اي السؤال الا سالوا اذ لم يعلموا يبقى انا دلوقتي لو عاجز لاستعمال ما مرض شديد من ممكن ان يزيد هذا المرض باستعمال ما او بي شجه مثلا ولو استعملت الماء لهلكت وقع علي ضرر بالغ أو إننا مثلاً في مكان فيه ماء ولكني مثلاً أخافه من عدو يعني أنا في مكان بينو بينو مفيش مطراد وفي عدو في هذا المكان لو ذهبت واتوضأت لأمسك بي هذا العدو أو لقته لني هذا العدو إذا أنا أطلع بالصدر وأقول لازم أتوضأ عشان أصلي لا إذا في الحلة ديت الشريعة تأتي بي من لي بالرخص لأن الشريعة تأتي بالرخص لك لمصلحتك أن حينها, حينها تلجئك الشريعه الى التيمم عائلة ولا توقع الضرر بنفسك. بنفسك. بنفسك. بنفسك يقول والمراد بزوال الخبث اي زوال النجاسه من البدن والثوب والمكان. والمكان هنا الخبث ده شيء حسي ولا معنوي حسي ملموس دول والغائط ومثل ذي الاشياء والدم دي اشياء حسيه ولا لا دي اشياء حسيه فلا بد من ازالتها ده اسمه زوال الايه الخبث لأ فالطهارة الحسية على نوعين طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة خبث تكون في البدن والثوب والمكان يبقى طهارة الحدث اللي هي معناها الايه الوضوء او انت مش معايا ليه ما اتغديتوش صح لا فوق على فكره عشان تعرف النظامي انا بسال كتير مش بسال عشان احرجك انا بسال عشان انت تسال وتتعلم ماشي خليك معايا هنا بيقول طهرت حدث فرض الحدث معناها الوضوء او الغسل. او الغسل ماشي كده طهاره طه خبث معناها. معناها. معناها ان انا انزع منزع. ازيل النجاسه اللي موجوده في البدن والثوب والمكان واضح ولا أو في أو اشكال, أو إشكال؟ أو أو لو في اشكال, إشكال؟ إسأل. اسال قبل ما نعدي المساله عميزية. عشان ما ما ننساش ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي والحدث ماشي. على نوعين حدث اصغر وهو ما يجب به الوضوء وحدث اكبر وهو ما يجب, يجب به الغسل هذا ذكرناه احنا قلنا الجنابه والحيض والنفاس بس ده الحرز الاكبر الجنابه او الحيض او النفاس والاستحاضه على التفصيل هات في الموطن ان شاء الله في الشرع لا احنا دلوقتي لما احنا قلنا ما هو قسم قل النجاسه نجاسه معنويه ونجاسه حسيه طهاره طهاره معنويه وطهاره حسيه فاحنا كلامنا كله لما انا قلت ايه والطهاره الحسيه هو كلامنا وده المبحث اللي هنتكلم فيه أما طبعاً لو قلنا النجاسة المعنوية أو الطار المعنوية لابد أن أنت يخلو قلبك أو يخلو قلبك من الشرك دي في الإيه في المعنوية وليس في الحس إحنا كلامنا كل درايتهم صلب على إطار الإيه الحسية والخبس على ثلاثة أنواع خبس يجب غسله وخبس يجب نضحه وخبس يجب مسحه إيه الكلام ده بقول لك الخبث ده خبث ليه النجاسه اللي هي الحسيه فيها ثلاث حاجات الاول يجب غسله زي البول الغائط الدم طبعا دم الحيض والنفاس المذي الودي هذه الاشياء اسمها ايه اسمها خبث فلهذا الخبث يجب انت تغسله ما ينفعش تنضحه بالماء ليه ما قلتش المني منه, منه ليه ما ضافش مني لان المني على الرجح ظهر وياتي في حينه وخبس يجب نضحه يعني لو نضحته بالماء فقط لكفى زي ايه دول الصدي الذي لم ياكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبي اللي هو الذكر وبين الطفل اللي هي انثى فبول الذكر ينضح فقط ينضح بالماء فقط هكذا ترش المايه عليه بخلاف بول الجارية يغسل طيب لو ان هذا الغلام الصغير اكل طعاما بشهوه اكل طعاما بشهوه يبقى في الحاله ديت هيصير حكمه كحكم الجارية يغسل واضح وخبث وضح. يجب مسحه لازم مسح ديت اللي هي يسير النجاسات ممكن تكون على سطح المكتب مثلا او مثلا سكين ذبحت او ذبحت به دبحت أي, شيء. أي, شيء. اي شيء فالسكين ده عليه دم دم الشيء المسفوح نجس للايه خلاف دم الانسان في حين هنذكر الكلام كلام اهل العلم فيه فهنا هل يلزم غسل السكين بعد الذبح لو مسحناها فقط لا كفى لو مسحناها فقط لا كفى نجاسه وقعت على سطح المكتب دي ايه اي. اي. اي. لو مسحناها لا كفى لا يشترط فيها, فيها الغسل. الغسل. الغسل زي ارض البيت لو انت عندك بلاط سيراميك او ما شابه ذلك وبان الطفل الصغير على البلاط ما رايكم هل يلزم غسله يعني يعني في اصلاح فقاه دي ها لازم غسله لو مسحناه طب لو جف بالشمس او بالريح طهر المكان ام لا اي شيء جامد اي شيء جامد يجوز فيه المسح ويجوز ان يترك تجففه الشمس او الريح زحل الغسيل لو نشطنا ليه شيء نجس حاضر لو نشطت عليه شيء نجس والاز شيء نزعته بعدما جف مبسط لقيت حبل الغسيل جف بالشمس او بالريح هل تظل فيه نجاسه لا لا رائحه الرائحه وحدها لا تحكم عليه بالنجاسه لا بده من وجود الجرم نفسه يكون موجود فاحنا دلوقتي اي شيء تجففه الشمس او الريح وكان صلبا يصير طاهرا بالتجفيف الشمسي او الريح لو لسه احنا قلنا الارض الصلبه طب لو على سجاده ممكن لسه اقولها او على مفرش سرير او ما شابه ذلك يلزم غسله طب هل ده يلزم غسل كل السجاده لا يلزم ذلك لا يلزم الا المكان الذي اصابه او اصابته النجاسه فقط كذلك الثوب اذا اصابته نجاسه هل يلزم غسل كل الثوب لا يلزم ذلك انما يكفي ان نغسل المكان الذي اصابته نجاسه فقط والله اكبر المساله الثانيه الماء الذي تحصل به الطهار انا دلوقتي عاوز اتوضى يا اخوانا وعاوز اغتسل لازم اغتسل بميه لها صفات معينه لا تخرج عن هذه الصفات ولا تخرج عن هذه الاوصاف ولذلك انت تجد هنا هيجي لك يقول لك ايه الماء الذي تحصل به النجاسه وبعدين الماء الذي خلطته نجاسه الاول الطهاره وبعدين الذي خلطته نجاسه وبعدين الماء الذي خلطه طاهر بعض كتب الفقه بيقول لك كده اقسام المياه زي فقه السنه مثلا يقول لك اقسام المياه الاول وهو الطهور الباقي على اصل خلقته والماء المطلق وهنتكلم الثاني الماء المستعمل الثالث الماء الذي لاقته نجاسه وقعت فيه نجاسه الرابع الماء الطاهر بعض الكتب هو ده كلام شيخ الاسلام امام السرعه انه يقول ان الماء قسمين فقط يا اما طهور واما نجس وهنتكلم ان شاء الله بالتفصيل بعض الكتب هنا زي هنا قال الماء الذي تحصل به النجاسه وبعدين قال الماء الذي خالطته نجاسه وبعدين الماء الذي خالطه طاهر وبعدين الماء المستعمل في الطهاره يبقى ده شبيه بتصنيف ايه الأول, الاول اللي هو الأول زي اختلاف خصائصها ماشي كده وطبعا عند الحنابلة طبعا هتدرسوها ان شاء الله في العام المقبل في منار السبيل آل الماء الاول وهو الماء المطلق واقع على اصل خلقه ويتحط تحت اصناف هنذكرها ان شاء الله للفائده فهنا بيقول انت عاوز تتوضا او تغتسل الماء الذي تتوضا به او تغتسل منه لابد ان يكون له صفات هذه الصفات لابد ان تتوفر فيه ان فقد شرطا من هذه الشروط التي فيه يبقى لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه على التفصيل الذي سنذكره يقول الطهاره تحتاج الى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء والماء الذي تحصل به الطهاره هو الماء الطهور الماء الطهور يا اخواننا من صفاته طاهر في نفسه ومطهر لغيره افهمك يا اختي الماء الطهور ده اللي بيسميه علماء الماء المطلق لما اقول لك ايه اللي في الكوب ده تقول لي ماء انت كده قيدت كلمه ماء بماء ورد مثلا ولا قلت ماء واطلقت لما اقول ماء واطلقت يبقى ده اسمه ماء طهور يعني ايه برضه الكلام ده ان ما اطلقت كلمه ماء فلم اغيده بشيء لو قلت ماء ورد يبقى أنا كده قيده بماء ورد ولا لا بالورد ولا لا يبقى ده ماء مقيد ما هوش مطلق معنى أنه مقيد وليس مطلقا يبقى لا يجوز الموضوع ولا الغسل منهم على برضه خلاف وتفصيلها نذكره إن شاء الله الآن فأنا دلوقتي بقول الماء المطلق إيه صفات الماء المطلق إن هو بيرفع الحلس ويزيل الخبث صفاته هو الطاهر في نفسه ويطهر غيره وانت اطلقته قلت ماء فقط ولم تقيده باسم اخر ولم تقل ماء ورد او ماء فل او ماء مثلا شاي مثلا قلت الشاي او ماء بليمون انت لم تقيده بشيء والماء المطلق ده يا اخواننا العلماء اللي بيقولوا بيقولوا عنه انه هو الباقي على اصل خلقه يعني يبقى على أصل خلقه يعني زي ما هو ما تغير شيء ربنا تبارك وتعالى خلقه بهذه الصفات لم يتغير سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض في أي مكان كان سواء كان في أودية في أنهار في بحار في محيطات الله تبارك وتعالى خلقه على هذي الصفة سواء كان عذب سواء كان مالح سواء كان حار صخن أو دارد لم تتدخل فيه يد الاداميه بتغيير لم تتدخل فيه يد الاداميه بتغيير ولم يتغير بسقوط شيء فيه طمارا يبقى الماء المطلق ده كلمه ايه بطلق اسم الماء على هذا الماء ده هو غير مقيد بوصف غير مقيد بوصف ماء المطر لما بينزل من السماء ماء طهور ولا مش طهور يعني يجوز اتوضى منه اغتسل منه ولا لا طهور وانزلنا من السماء ماء قهورا يعني يرفع الحدث وازين الخلص ماء البحر ما انه مالح وصاله طب ما انت تقول لي الماء المالح ميه بملح يبقى لا يجوز اني استعمله قلت لك لا هو ربنا تبارك وتعالى خلقه على هذه الايه الصفه من ملوحه وعذوبه فماء البحر يجوز الوضوء والغسل منه ام لا يجوز ليه لانه باقي على اصل خلقه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء الذين سالوه ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء معنا ماء قليل وبنركب البحر صيادين او ما شابه ذلك فانت وضانا به عطشنا يعني احنا اتوضينا بالماء العذب اللي معانا ده هنعطش واحنا في وسط البحر ومش معقوله اقول له اشرب من البحر ها روح اشرب البحرك بدراش في الحيط لا طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوب جواب الحكيم صلى الله عليه وسلم شوف بقى هنا الفقه اللي احنا بنتكلم عنه شوف صلى الله عليه وسلم قال ان قالوا له ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فانت وضانا به عطشنا اف نتوضا من ماء البحر او من ماء البحر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه هو الطهور ماؤه الحل ما تجب هو طهوره لا ادابه امي صلى الله عليه وسلم انظر الى لفظ الحديث هو الطهور ماؤه يعني كده خرجهم من مساله ايه ان ميه مالحه لا طالما ان الله تبارك وتعالى خلقه على هذه الصفه من ملوحه او عذوبه سواء كان حر او بارد او ما شبه ذلك يبقى ده اسم ماء مطلق لانه باقي على اصل خلقته لم يتغير بتغيير الادمي لهذا الماء فقال هو تطهر ماء يعني يجوز ان تتوضؤوا بماء البحر الحلو ما يلتهم. لماذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الحلو ما يلتهم؟ مع أنهم لم يسألو النبي صلى الله عليه وسلم أحلال نيت البحر أم حرام؟ لماذا جاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يحتاجون إلى الطعام كما أنهم يحتاجون إلى الشراب في البحر. يحتاجون إلى الطعام كذلك. فلو أصطادوا سمكا وكان ميتا، يجوز لهم أن يأكلوا هذا السمك الميت ووفيه في البحر هو طرباء الحلو. ميتتو والحديث المشهور أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان ف السمك والجراد وأما الدمان ف الكبد والطحال كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضح تأييذ كامل يقول وهو الماء الطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره والباقي على أصله القتل أي على صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد البرد طبعا اللي هو ايه قطع الثلج الصغيره المتناثره من السماء انزلها من السماء او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا تحصل الطهاره بماء غير الماء اه دخلنا في قضيه ثانيه هنا نكتب سؤال هل تجوز الطهاره بماء غير الماء اكتب اكتب هل تجوز الطهاره بماء غير الماء يعني في اشياء مائعه هو بيضرب مثل بيقول كان خل والبنزين والعصير والليمون ما شابه ذلك هنا طبعا في خلاف بين العلماء قول الجمهور سلفا وخلفا انه لا يجوز الطهاره بمائع غير الماء قول جمهور من المالكيه والشافعيه والحنابلله انه لا يجوز الطهاره بمائع غير الماء ليه لانه خرج عن اسم عن اسم الماء والله تبارك وتعالى احال عند فقد البدل, البدل البدل اللي هو التيمم بالتراب, بالتراب فلو كان الوضوء أو لو كانت الطهارة جائزة بماء غير الماء لأحالنا الله تبارك وتعالى إليه. يبقى قول الجمهور، فهم؟ بحنا هنقول له قول الجمهور أنه لا يجوز الطهارة بماء غير الماء. لأن الله عز وجل عندما ذكر لنا الوضوء. وبين لنا عند فقده ان نستعمل البدن عنه وهو تر فلو كان الوضوء باي مائع غير الماء جائز لاحالنا الله عز وجل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا أما قول الإمام الحنفية رحمه الله أنه يجوز الوضوء بماء غير الماء وقول الجمهور ارجح قول الجمهور ارجح هنا يقول ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخلي والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صعيداً طيبة. صعيدا طيبه فلو كانت الطهاره تحصل بماء بماء غير الماء لا نخل عاد الماء اليه ولم ينقل الى التراب واضح يبقى اول نوع من انواع الميه او القسم اقسام الميه او النوع اسم الماء المطلق او الماء الطهور وهو الماء الباقي على اصل خلقه سواء نزل من السماء او نبع من الارض من ولا يعني صفاته لم تتغير من عذوبه وملوحه وما شابهها ذلك الاوديه والانهار والبحار إلى آخر. المسألة الثالثة الماء الذي خلطته نجاسة. يبقى النوع الثاني من أنواع المياه ماء وقعت فيه نجاسة فخلطت به وبجزئيات. أنا اكتفي إن شاء الله. إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا اكتفي عند هذا النوع ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل. هذا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.